القسم السادس وهو ا ل ر س ا ل ة ا ل س ا د س ة كتب هذا البحث تنبيها لتلاميذ ا ل ق ر آ ن و إ ي ق ا ظ ا للعاملين له ليحول دون انخداعهم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إ ل ى الذين ظلموا فتمسكم النار إ ن هذا القسم السادس يجعل ب إ ذ ن الله ستا من دسائس شياطين ا ل إ ن س والجن بائرة عقيمة ويسد في الوقت نفسه س ت ة من سبل الهجمات ا ل د س ي س ة ا ل أ و ل ى يحاول شياطين ا ل إ ن س بما استوحوه من شياطين الجن أ ن يخدعوا خدام ا ل ق ر آ ن ويصرفوهم عن ذلك العمل المقدس وذلك الجهاد المعنوي الرفيع وذلك بتزيين حب الجاه و ا ل ش ه ر ة لهم ك ا ل آ ت ي إ ن في ا ل إ ن س ا ن بصورة عامة وفي كل فرد من أ ف ر ا د أ ه ل الدنيا ر غ ب ة ج ز ئ ي ة أ و ك ل ي ة في حب الجاه الذي هو الرياء بعينه ونيل مواقع م ر م و ق ة في نظر الناس حتى ينساق ا ل إ ن س ا ن بدافع من الحرص على ا ل ش ه ر ة إ ل ى ا ل ت ض ح ي ة بحياته اشباعا لتلك ا ل ر غ ب ة فهذا الشعور هو في ر ا ي ه ا ل خ ط و ر ة على أ ه ل ا ل آ خ ر ة وهو في منتهى ا ل إ ث ا ر ة و ا ل ن ش و ة ل أ ه ل الدنيا فضلا عن أ ن ه منبع كثير من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ر ذ ي ل ة علما أ ن ه طبع ضعيف في ا ل إ ن س ا ن وجانب واه فيه أ ي يمكن أ ن يستغله من يلاطف شعوره هذا بل يغلبه بهذا الشعور ويجذبه إ ل ى نفسه لذا ف إ ن احتمال استغلال الملحدين ل إ خ و ا ن ي من هذا الجانب الضعيف في النفس ا ل إ ن س ا ن ي ة هو أ خ و ف ما أ خ ا ف ه و أ ق ل ق عليه إ ذ قد جروا بهذه ا ل ص و ر ة بعض أ ص د ق ا ئ ي غير الحميمين فالقوهم في ه ا و ي ة المهالك إ ن أ و ل ئ ك البائسين يحسبون أ ن ه م لا يهلكون بقولهم إ ن قلوبنا مع ا ل أ س ت ا ذ ولكن الذي يمد تيار الملحدين ب ا ل ق و ة ويغتر بدعاياتهم بل قد يستغل للتجسس لهم من دون أ ن يشعر ف إ ن قول هذا المشرف على الهلاك إ ن قلبي طاهر ووفي لمسلك أ س ت ا ذ ي شبيه بالمثال ا ل آ ت ي شخص يدافع ا ل أ خ ب ث ي ن في صلاته و إ ذ ا بريح تخرج منه فيقع الحدث فيقال له لقد بطلت صلاتك فيجيبهم لم ا تفسد صلاتي إ ن قلبي طاهر نقي فيا إ خ و ت ي وزملائي في خ د م ة ا ل ق ر آ ن إ ن الذين ي أ ت و ن ك م من حيث حب ا ل ش ه ر ة من جواسيس أ ه ل الدنيا والذين يروجون ل أ ه ل الضلاله او تلاميذ الشيطان قولوا لهم إ ن رضا الله سبحانه و ا ل إ ك ر ا م ا ل ر ح م ن ي والقبول الرباني لمقام عظيم جدا بحيث يبقى دونه إ ق ب ا ل الناس و إ ع ج ا ب ه م بحكم ذ ر ة ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ذلك المقام الرفيع ف إ ن كان هناك توجه من ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة نحونا فهذا حسبنا وكفاه توجها أ م ا إ ق ب ا ل الناس وتوجههم ف إ ن م ا يكون مقبولا إ ن كان ظلا من انعكاس توجه رحمته تعالى و إ ل ا فلا يطلب ولا يرغب فيه قطعا ل أ ن ه ينطفئ عند باب القبر ولا يساوي هناك شروى نقير ثم إ ن الشعور بحب الجاه هذا ان لم ي ك ب ح ولم يمح من ا ل إ ن س ا ن يلزم صرف وجهه إ ل ى ج ه ة أ خ ر ى ك ا ل آ ت ي إ ن ذلك الشعور حب الجاه ربما تكون له ج ه ة م ش ر و ع ة وذلك لنيل الثواب الاخروي و ب ن ي ة كسب دعوات ا ل آ خ ر ي ن من حيث ا ل ت أ ث ي ر الحسن ل خ د م ة ا ل ق ر آ ن بناء على التمثيل ا ل آ ت ي هب أ ن جامع آ ي ة صوفيا مكتظ ب أ ه ل الفضل والكمال من الطيبين الموطغين وكان في الباب أ و في ا ل أ ر و ق ة صبيان وقحون وسفهاء سفله وكان على الشبابيك سياح أ ج ا ن ب مغرمون باللهو واللعب ف إ ذ ا ما دخل أ ح د الجامع وانضم إ ل ى تلك ا ل ج م ا ع ة ا ل ف ا ض ل ة وتلا ايات من الذكر الحكيم ت ل ا و ة ع ذ ب ة فعندئذ تتوجه أ ن ظ ا ر أ ل و ف من أ ه ل العلم والفضل إ ل ي ه ويكسبونه ثوابا عظيما بدعائهم له ورضاهم عنه إ ل ا أ ن هذا ا ل أ م ر لا يروق أ و ل ئ ك الصبيان الوقحين والملحدين السفهاء و ا ل أ ج ا ن ب المعدودين ولكن لو دخل ذلك الرجل الجامع و ا ل ج م ا ع ة ا ل ف ا ض ل ة و ب د أ بالغناء الماجن وشرع بالرقص والصخب فسيكون موضع إ ع ج ا ب وسرور أ و ل ئ ك الصبيان السفهاء ويلاطف عمله أ و ل ئ ك الغوى و ي ج ر ب إ ل ي ه ابتسامات س ا خ ر ة من ا ل أ ج ا ن ب الذين يسرون ب ر ؤ ي ة نقائص المسلمين بينما تنظر إ ل ي ه تلك ا ل ج م ا ع ة ا ل غ ف ي ر ة ا ل ف ا ض ر ة في الجامع ن ظ ر ة تحقير و إ ه ا ن ة ويرونه في أ د ن ى الدركات وفي أ س ف ل سافلين وعلى غرار هذا ف إ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي و ق ا ر ة آ س ي ا جامع عظيم ومن فيه من المؤمنين و أ ه ل ا ل ح ق ي ق ة هم ا ل ج م ا ع ة ا ل ف ا ض ل ة في ذلك الجامع و أ و ل ئ ك الصبيان الوقحون هم أ و ل ئ ك المتزلفون ذو العقول ا ل ص ب ي ا ن ي ة و أ م ا أ و ل ئ ك المفسدون السفهاء فهم الملحدون المتفرنجون الذين لا يعرفون دينا ولا م ل ة أ م ا الاجانب أ ج ن ب ا ل م ت ف ر و ن أ م ا ا ل أ ج المتفرجون فهم الصحفيون الذين ينشرون أ ف ك ا ر ا ل أ ج ا ن ب فكل المسلمين ولاسيما من ذوي الفضل والكمال لهم موقع في هذا الجامع المهيب كل حسب درجته وتلفت إ ل ي ه ا ل أ ن ظ ا ر حسب موقعه ف إ ن صدرت منه أ ع م ا ل وتصرفات تنم عن ا ل إ خ ل ا ص الذي هو أ س ا س ا ل إ س ل ا م وابتلاء رضا الله على وفق ما أ م ر به ا ل ق ر آ ن العظيم من أ ح ك ا م وحقائق ونطق لسان حاله ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة معنى عندئذ يدخل ضمن الدعاء الذي يدعوه كل فرد من أ ف ر ا د العالم ا ل إ س ل ا م ي وهو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ويكسب حظا منه ويكون ذا ع ل ا ق ة أ خ و ي ة مع جميع المؤمنين ولكن لا يبدو موقعه في نظر بعض أ ه ل الضلاله ممن هم كالحيوانات ا ل م ض ر ة ولا تظهر مكانته لدى الحمقى الذين هم كالصبيان الملتحين ولو أ د ا ر ذلك الرجل ظهره عن مجد أ ج د ا د ه الذين يعدهم رمز شرفه وتناسى تاريخه الذي يعتبره مدار فخره وترك ا ل ج ا د ة ا ل ن و ر ا ن ي ة ج ا د ة السلف الصالح الذي يعده مستند روحه وباشر ب أ ع م ا ل وتصرفات م ل و ث ة بالهوى والرياء نيلا ل ل ش ه ر ة وارتكابا للبدع ف إ ن ه يتردى م ع ن ا في نظر أ ه ل ا ل ح ق ي ق ة و ا ل إ ي م ا ن إ ل ى الدرك ا ل أ س ف ل إ ذ المؤمن مهما كان جاهلا ومن عوام الناس ف إ ن قلبه يشعر وان لم يدرك عقله فينفر و ي س ت ف ق ل أ ع م ا ل أ م ث ا ل هذا الرجل من المعجبين ب أ ن ف س ه م وذلك بمضمون الحديث الشريف اتقوا ف ر ا س ة المؤمن ف إ ن ه ينظر بنور الله وهكذا يسقط ا ل أ ن ا ن ي ا ل م ف ت و ن بحب الجاه واللاهف وراء ا ل ش ه ر ة الرجل الثاني ويتردى الى أ س ف ل سافلين في نظر ج م ا ع ة غ ف ي ر ة غير م ح د و د ة ويكسب موقعا مشؤوما م و ق ت ا لدى عدد من السفهاء الساخرين الطائشين إ ذ لا يجد حوله غير أ ص د ق ا ء مزيفين مضرين له في الدنيا وسبب عذاب في البرزخ و أ ع د ا ء في ا ل آ خ ر ة كما قال تعالى ا ل أ خ ل ا ء يومئذ بعضهم لبعض عدو إ ل ا المتقين أ م ا الرجل في ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ف إ ن لم يزل حب الجاه من قلبه يكسب نوعا من مقام معنوي مشروع مهيب يشبع إ ش ب ا ع ا تاما عرق حب الجاه المغروز فيه ولكن بشرط اتخاذ ا ل إ خ ل ا ص ورضا ل ل ه أ س ا س ا له مع عدم اتخاذ حب الجاه هدفا له فهذا الرجل يفقد شيئا ضئيلا بل ضئيلا جدا مما لا أ ه م ي ة له ولكن يكسب عوضه شيئا كثيرا بل كثيرا جدا مما له ق ي م ة ع ظ ي م ة مما لا ضرر فيه بل إ ن ه يطرد عن نفسه عددا من الثعابين ويجد بدلا عنها كثيرا من مخلوقات م ب ا ر ك ة صديقا له ف ي س ت أ ن س بهم أ و كمن يهيج ما حوله من الزنابير إ ل ا أ ن ه يجلب لنفسه ا ل ن ح ل ة التي هي س ق ا ة شراب ا ل ر ح م ة فيتسلم من أ ي د ي ه م العسل أ ي إ ن ه يجد من ا ل أ ح ب ا ب من يفيض عليه بدعواتهم ويسقون روحه شرابا سلسبيلا كالكوثر يجلب له من أ ط ر ا ف العالم ا ل إ س ل ا م ي ويسجل ثوابا له في دفتر أ ع م ا ل ه ولقد أ ل ق ي ت في وقت ما فحوى التمثيل السابق ب ق و ة و ص ر ا م ة في وجه إ ن س ا ن صغير كان يشغل مقاما عظيما دنيويا والذي أ ص ب ح موضع استهجان و س خ ر ي ة من قبل العالم ا ل إ س ل ا م ي لارتكابه ح م ا ق ة ك ب ي ر ة في سبيل ا ل ش ه ر ة هزه ذلك الدرس هزا عنيفا ولكن لعدم استطاعتي إ ن ق ا ذ نفسي من حب الجاه لم ي ن ب ه إ ي ق ا ض ي ذاك ا ل د س ي س ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن الشعور بالخوف شعور عميق في كيان ا ل إ ن س ا ن و إ ن ا ل ط غ ا ة والظالمين الماكرين يستغلون كثيرا هذا الشعور لدى ا ل إ ن س ا ن فيلجمون به الجبناء ويستفيد كثيرا جواسيس أ ه ل الدنيا ودعاه الضلال من هذا الشعور لدى العوام ولاسيما لدى العلماء فيلقون في روعهم المخاوف ويثيرون فيهم ا ل أ و ه ا م بمثل شخص حيال يظهر ل أ ح د ه م ما يخافه وهو على سطح دار فيثير أ و ه ا م ه ويدفعه تدريجيا إ ل ى الوراء حتى يقربه من ا ل ح ا ف ة فيرديه على عقبه فيهلك كذلك يثير أ ه ل ا ل ض ل ا ل ة أ ر ق ى الخوف لدى الناس فيدفعونهم إ ل ى التخلي عن أ م و ر جسام من جراء مخاوف ت ا ف ه ة لا ق ي م ة لها حتى يدخل بعضهم في فم الثعبان لئلا تلفعه ب ع و ض ة أ ذ ك ر مثالا جئت ذات مساء إ ل ى جسر اسطنبول وبصحبتي عالم جليل رحمه الله يتهيب ركوب الزورق ولكننا لم نجد و س ا ط ة نقل سوى الزورق ونحن مضطرون إ ل ى الذهاب إ ل ى جامع أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي ف أ ل ح ت عليه إ ذ لا ح ي ل ة لنا إ ل ا ركوبه فقال أ خ ا ف ربما نغرق قلت له كم يقدر عدد الزوارق في هذا الخليج قال ربما أ ل ف زورق قلت كم زورقا يغرق في ا ل س ن ة قال زورق أ و اثنان وقد لا يغرق في بعض السنين قلت كم يوما في ا ل س ن ة قال ث ل ا ث م ا ئ ة وستون يوما قلت إ ن احتمال الغرق الذي استحوذ على ذهنك وأثار فيك الخوف فيك هو احتمال واحد من بين ثلاثمئه وستين الف احتمال فالذي يخاف من هذا الاحتمال لا يعد إ ن س ا ن ا ولا حيوانا ثم قلت له ترى كم تقدر أ ن تعيش بعد ا ل آ ن قال أ ن ا شيخ كبير ربما أ ع ي ش عشر سنوات أ خ ر ى قلت إ ن احتمال الموت واقع في كل يوم حيث ا ل أ ج ل مخفي عنا لذا فهناك احتمال الموت في كل يوم أ ي لك ث ل ا ث ة آ ل ا ف و س ت م ا ئ ة احتمال للموت فليس أ م ا م ك إ ذ ن احتمال واحد من بين ث ل ا ث م ا ئ ة أ ل ف احتمال كما في الزورق و إ ن م ا احتمال من بين ث ل ا ث ة آ ل ا ف احتمال فلربما يقع الاحتمال هذا اليوم فما عليك إ ذ ن إ ل ا الهلع والبكاء و ك ت ا ب ة وصيتك أ ث ر هذا الكلام فيه و آ ب إ ل ى رشده فركبته الزورق وهو يرجف قلت له ونحن في الزورق إ ن الله سبحانه وتعالى قد منحنا الشعور بالخوف لنحفظ به ا ل ح ي ا ة لا لهدم ا ل ح ي ا ة وتخريبها ولم يمنحنا هذا الشعور لنجعل ا ل ح ي ا ة أ ل ي م ة و م ع ض ل ة و م ر ه ق ة ف إ ن كان الخوف ناشئا من احتمالين أ و ث ل ا ث ة بل حتى من خ م س ة أ و س ت ة احتمالات فلا ب أ س به فلربما يعد ذلك خوفا مشروعا من باب ا ل ح ي ط ة والحذر أ م ا إ ن كان الخوف ناشئا من احتمال واحد من بين عشرين أ و أ ر ب ع ي ن احتمالا فليس هذا خوفا و إ ن م ا وهم يستولي على ا ل إ ن س ا ن ويجعل حياته عذابا وشقاء ا فيا إ خ و ت ي إ ذ ا ما هجم عليكم مهرجوا ه ل الضلاله والمتزلفون ل أ ه ل ا ل إ ل ح ا د ليرهبوكم ويجعلوكم تتخلون عن جهادكم المعنوي المقدس قولوا لهم نحن حزب ا ل ق ر آ ن نحتمي ب ق ل ع ة ا ل ق ر آ ن العظيم ا ل ح ص ي ن ة و ا ل ق ر آ ن العظيم محفوظ يحفظه الرب الكريم بقوله تعالى إ ن ا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فلقد احاطنا سور عظيم هو سور حسبنا الله ونعم الوكيل فلن تستطيعوا ان تدفعونا باختيارنا إ ل ى طريق يؤدي حتما إ ل ى آ ل ا ف الاضرار التي تلحق بحياتنا الابديه خوفا من إ ل ح ا ق ضرر بسيط باحتمال واحد من بين الوف الاحتمالات بحياتنا الدنيويه القصيره هذه وقول لهم من منا ومن مثلنا في طريق الحق قد تضرر بسبب سعيد النرسي الذي هو زميلنا في خ د م ة ا ل ق ر آ ن الكريم و أ س ت ا د ن ا في تدابير أ م و ر تلك ا ل خ د م ة ا ل م ق د س ة ورائدنا في العمل ومن من طلابه الخواص قد ابتلوا ببلاء حتى نبتلى نحن أ ي ض ا أ و نضطرب ونقلق من خوف ذلك البلاء الذي قد ينزل بنا فلأخينا هذا البلاء ينزل فلأخينا بنا قد الوف من اصدقاء واخوان ا ل آ خ ر ه ولم نسمع ان ضررا اصاب احد إ خ و ت ه منذ حوالي ثلاثين سنه رغم تدخله تدخلا مؤثرا في الحياه الاجتماعيه طوال تلك المده التي كان يملك مطرقه السياسه وقوتها بينما الان لا يملك سوى نور الحقيقه بدلا من مطرقه السياسه وعلى الرغم من أ ن اسمه قد ضم سابقا مع من هم في حوادث الواحد والثلاثين من مارت و أ ه ل ك و ا قسما من أ ص د ق ا ئ ه إ ل ا أ ن ه تبين فيما بعد أ ن ا ل ح ا د ث ة كانت م د ب ر ة من قبل أ ن ا س آ خ ر ي ن و أ ن أ ص د ق ا ئ ه لم يتضرروا بسبب صداقته بل بسبب اعدائه فضلا عن أ ن ه أ ن ق ذ كثيرا من أ ص د ق ا ئ ه في ذلك الوقت فبناء على هذا عليكم يا إ خ و ا ن ي أ ن تقولوا للمتزلفين من أ ه ل الضلاله اننا لا نرضى أ ن تضيع خ ز ي ن ة أ ب د ي ة باحتمال خوف من بين أ ل ف بل من بين آ ل ا ف الاحتمالات لا ينبغي أ ن يخطر هذا ببال أ م ث ا ل ك م يا شياطين الانس وعليكم يا إ خ و ا ن ي أ ن تطردوهم وتضربوا بهذا الكلام على أ ف و ا ه ه م وقولوا ل أ و ل ئ ك المتزلفين أ ي ض ا إ ذ ا كان البلاء والهلاك ناشئين من احتمال ب ن س ب ة م ئ ة ب ا ل م ئ ة لا باحتمال واحد من مئات ا ل أ ل و ف من الاحتمالات ف إ ن ن ا لا نترك ولا نتخلى عن سعيد النورسي إ ن كنا نملك ذ ر ة من عقل ل أ ن ه شوهد بتجارب ع د ي د ة ولا يزال يشاهد أ ن الذين يهينون أ س ت ا ذ ه م أ و إ خ و ا ن ه م الكبار أ ي ا م المصائب والبلايا تنزل بهم ا ل م ص ي ب ة أ و ل ا فضلا عن أ ن ه م يعاملون م ع ا م ل ة ج ا ئ ر ة دون ر ح م ة ويجازون مجازات ا ل س ف ل ة فتموت أ ج س ا د ه م وتهلك أ ر و ا ح ه م م ع ن ا من الذل و ا ل م ه ا ن ة والذين يعاقبونهم لا يشفقون عليهم ل أ ن ه م يقولون إ ن هؤلاء قد خانوا أ س ت ا ذ ه م العطوف عليهم فلا بد أ ن ه م منحطون سفله لا يستحقون ا ل ر ح م ة بل التحقير و ا ل إ ه ا ن ة فما دامت ا ل ح ق ي ق ة هكذا و أ ن الظالم إ ذ ا ما سحق إ ن س ا ن ا تحت أ ق د ا م ه و ب د أ المظلوم بتقبيل أ ق د ا م ه ف إ ن قلبه ينسحق بسبب تلك ا ل م ذ ل ة قبل ر أ س ه وتموت روحه قبل جسده فيفقد ر أ س ه وتمحى عزته وشرفه كذلك إ ذ إ ن ه ب إ ب د ا ء الضعف تجاه ذلك الظالم القاسي يشجعه على سحقه أ ك ث ر بينما لو بصق المظلوم في وجه ذلك الظالم ف إ ن ه ينقد قلبه وروحه ويصبح جسده شهيدا مظلوما نعم ابصقوا في وجوه الظالمين الصفيقه وحينما احتل الإنجليز ودمروا المدافع في المضيق في اسطنبول س أ ل في تلك ا ل أ ي ا م رئيس أ س ا ق ف ة ا ل ك ن ي س ة الانجليكيه من ا ل م ش ي خ ة ا ل إ س ل ا م ي ة س ت ة أ س ئ ل ة وكنت حينئذ عضوا في دار ا ل ح ك م ة ا ل إ س ل ا م ي ة فقالوا لي أ ج ب عن أ س ئ ل ت ه م ب س ت م ا ئ ة ك ل م ة كما يريدون قلت إ ن جواب هذه ا ل أ س ئ ل ة ليس س ت م ا ئ ة ك ل م ة ولا ست كلمات ولا ك ل م ة و ا ح د ة بل ب ص ق ة و ا ح د ة ل أ ن ه عندما داست تلك ا ل د و ل ة ب أ ق د ا م ه ا مضايقنا و أ خ ذ ت بخناقنا كما ترون ينبغي البصاق في وجه رئيس أ س ا ق ف ت ه م إ ز ا ء أ س ئ ل ت ه التي س أ ل ه ا بكل غرور ولهذا قلت ابصقوا في وجوه ا ل ظ ل م ة التافهه و ا ل آ ن أ ق و ل إ ن د و ل ة ع ظ ي م ة ك د و ل ة ا ل إ ن ج ل ي ز في الوقت الذي كانت تحتل بلادنا فقد أ ج ب ت ه م ب ر س ا ن المطابع وتحديتهم وكان الهلاك محققا وحتميا م ئ ة ب ا ل م ئ ة إ ل ا أ ن الحفظ ا ل ق ر آ ن ي قد كفاني فذلك الحفظ يكون كافيا لكم ب م ئ ة ضعف إ ز ا ء اضرار ت ر د باحتمال واحد ب ا ل م ئ ة من أ ي د ا ل ظ ل م ة ثم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ن كثيرا منكم قد خدم في صفوف الجيش والذين لم يخدموا في ا ل ع س ك ر ي ة سمعوا حتما ومن لم يسمع فليسمعه مني إ ن أ ك ث ر من يجرح ويصاب في الحرب هم الذين يهربون من خنادقهم ومن مواضعهم و إ ن أ ق ل الجنود إ ص ا ب ة هم أ و ل ئ ك الثابتون في مواضعهم ف ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة قل إ ن الموت الذي تفرون منه ف إ ن ه ملاقيكم تشير بمعناها ا ل إ ش ا ر ي إ ل ى أ ن الفارين من الموت يقابلونه أ ك ث ر من غيرهم ا ل د س ي س ة ا ل ش ي ط ا ن ي ة ا ل ث ا ل ث ة إ ن الشياطين يقتنصون الكثيرين بشباك الطمع وفخه ولقد أ ث ب ت ن ا في رسائل ك ث ي ر ة ببراهين ط ا ط ع ة استفدناها من آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الحكيم وبيناته أ ن الرزق الحلال ي أ ت ي ب ن س ب ة العجز والافتقار لا ب د ر ج ة الاختيار و ا ل ا ب ت د ا ر فهناك ما لا يحد من ا ل إ ش ا ر ا ت و ا ل أ م ا ر ا ت والدلائل التي تبين هذه ا ل ح ق ي ق ة منها إ ن ا ل أ ش ج ا ر التي هي نوع من ا ل أ ح ي ا ء و ا ل م ح ت ا ج ة للرزق تقف م ن ت ص ب ة في مكانها ي أ ت ي ه ا رزقها ساعيا لها بينما الحيوانات لا تتغذى ولا تنمو ك ا ل أ ش ج ا ر ت غ ذ ي ة ونموا كاملا بسبب حرصها ولهاثها وراء الرزق و إ ن أ ق ل ا ل أ س م ا ك ذكاء و أ ش د ه ا ب ل ا د ة و أ ك ث ر ه ا ضعفا و ع د ز ا تتغذى ب أ ف ض ل وجه مع أ ن ه ا تعيش في الرمل فتظهر ب د ي ن ة ب ص و ر ة ع ا م ة بينما ا ل ق ر د ة والثعالب و أ م ث ا ل ه م ا من الحيوانات ا ل م ا ل ك ة للذكاء و ا ل ق د ر ة تكون ه ز ي ل ة ض ع ي ف ة لسوء معيشتها كل ذلك يدل على أ ن وساطه الرزق ليست لاقتدار بل الافتقار و إ ن حسن ا ل م ع ي ش ة التي يرفل بها الصغار سواء اكانوا اناسا أ م حيوانات و ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م باللبن الخالص ه د ي ة ل ط ي ف ة تقدم من خ ز ي ن ة ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة من حيث لا يحتسبون ر ح م ة لضعفهم و ش ف ق ة على عجزهم وضيق العيش في الوحوش ا ل ض ا ر ي ة يدل على أ ن و س ي ل ة الرزق الحلال هي العجز والافتقار وليست الذكاء و ا ل ا خ ت د ا ر و إ ن اليهود المشهورين ب أ ن ه م أ ح ر ص الناس على ا ل ح ي ا ة الدنيا يسبقون ا ل أ م م في سعيهم وراء الرزق بينما هم أ ك ث ر ا ل أ م م ذ ل ة و م ه ا ن ة و أ ك ث ر ه م تعرضا لسوء ا ل م ع ي ش ة بل حتى أ غ ن ي ا ؤ ه م يعيشون عيشا ذليلا ولا تجرح م س أ ل ت ن ا هذه تلك ا ل أ م و ا ل التي يحصلون عليها بالربا و أ م ث ا ل ه ا من الطرق غير ا ل م ش ر و ع ة ل أ ن ه ا ليست من الرزق الحلال و إ ن كثيرا من ا ل أ د ب ا ء والعلماء يعيشون عيش الكفاف في حين يسرى كثير من البلداء والبلهاء كل ذلك يدل على أ ن و س ي ل ة جلب الرزق ليست بالذكاء والاقتدار بل بالعجز والافتقار وبالتسليم المتسم بالتوكل وبالدعاء بلسان المقال والحال والفعل و ا ل ا ي ة الكريمه ة إن ا ل ل هو الرزاق ذو القوة الرزاق ا ل م تعلن ي ن ت هذه ا ل ح ق ي ق ة وهي برهان قوي عظيم لدعوانا هذه بحيث تتلوها جميع النباتات والحيوانات و أ ط ف ا ل ا ل إ ن س ا ن بلسان الحال بل تتلوها كل ط ا ئ ف ة تطلب الرزق وحيث إ ن ر ز ق مقدر بالقدر ا ل إ ل ه ي و إ ن ه ينعم به إ ن ع ا م ا والمنعم المقدر هو الله سبحانه وهو رحيم وكريم فليفكر من يقبل مالا حراما ممحوقا ر ش و ة لوجدانه بل أ ح ي ا ن ا لمقدساته مريقا ماء وجهه إ ر ا ق ة غير م ش ر و ع ة ب د ر ج ة اتهام رحمته تعالى والاستخفاف بكرمه سبحانه أ ق و ل فليفكر مثل هذا في مدى بلاهه وجنون تصرفه نعم إ ن أ ه ل الدنيا ولاسيما أ ه ل الضلاله لا يعطون نقودهم ر خ ي ص ة بل يعطونها ب أ س م ا ن ب ا ه ظ ة ف إ ن مالا قد يعين على إ د ا م ة ح ي ا ة د ن ي و ي ة ل س ن ة و ا ح د ة إ ل ا أ ن ه يكون أ ح ي ا ن ا و س ي ل ة ل إ ب ا د ة خ ز ي ن ة ح ي ا ة أ ب د ي ة خ ا ل د ة فيجلب بذلك الحرص الفاسد الغضب ا ل إ ل ه ي عليه ويحاول جلب رضا أ ه ل ا ل ض ل ا ل فيا إ خ و ت ي إ ذ ا م ص ط ا د ك م م ت ذ ل ف و اهل أ الدنيا ومنافقو اهل أ الضلال بفخ الطمع وعرقه الضعيف المغروز في ا ل إ ن س ا ن ففكروف ا ي ا ل ح ق ي ق ة ا ل س ا ب ق ة وجعلو اخاكم أ ه ذ ا ا ل ف ق ي ر مثالا ي ق ت د ى به ف إ ن ي أ ط م ئ ن ك م ب أ ن القناع ة و ا ل ا ق ت ص ا د يدي م ا ن حياتكم و ي ا ب م ن ا نرزقكم أ ك ث ر من المرتب ولا سيما أ ن ت ل ك ا ل نقود غير المشروع ة ا ل م ع ط ا ة لكم ستطلب منكم بدلها اضعفا ا م ض ا ع ف ة بل أ ل ف ض ع ف و ض ع ف أ و في ا ل أ ق ل تمنع أ و تقلل من ا ل خ د م ة ا ل ق ر آ ن ي ة التي تستطيع أ ن تفتح أ ب و ا ب خ ز ي ن ة أ ب د ي ة لكم كل س ا ع ة من ساعاتها وهذا ضرر جسيم وفراغ وخيم لا ت م ل أ ه أ ل و ف المرتبات تنبيه إ ن أ ه ل الضلاله الذين د أ ب ه م النفاق والكيد ينصبون فخ ا ل ح ي ل ة والخداع وذلك عندما يعجزون عن الوقوف إ ذ ا ء ما نشرناه من حقائق ا ل إ ي م ا ن ا ل م س ت ل ه م ة من ا ل ق ر آ ن الحكيم ويحاولون بشتى الطرق أ ن يسحبوا أ ص د ق ا ئ ي عني ويؤرروا بهم بحب الجاه والطمع والخوف والتهوين من ش أ ن ي ب إ ل ص ا ق بعض ا ل أ م و ر بي نحن لا نتحرك في خدمتنا ا ل م ق د س ة إ ل ا ح ر ك ة إ ي ج ا ب ي ة ولكن دفع الموانع التي تعيق كل أ م ر من أ م و ر الخير يسوقنا أ ح ي ا ن ا إ ل ى ح ر ك ة س ل ب ي ة مع ا ل أ س ف و إ ذ ا ء د ع ا ي ا ت المنافقين الخادعه ة ذ هذه أنبه وأسعى إخواني بالنقاط السابقة وأسعى لدفع الهجوم عنهم ويشن السابقة أكبر ب الهجوم هجوم الوقت الثلاث الحاضر ا في علي لدفع ل ا سعيدا ت ت ت إذ إن يقولون كردي و فلم ن ر م ح كثيرا وتتبعونه ل ذ ا اضطر إ ل ى كتابة ا ل د س ي س ة ا ل ش ي ط ا ن ي ة الرابعه ة بلسان ان ي ا ل ر بعض ة إن ب ع الملحدين الذين يشغلون مناصب م ه م ة يشنون هجوما علي بترويجهم دعايات تلقوها من الشيطان ومن إ ي ح ا ء ا ت أ ه ل الضلال ليغرروا بها ب إ خ و ا ن ي ويثيروا فيهم ا ل ن ع ر ة ا ل ق و م ي ة إ ذ يقولون أ ن ت م أ ت ر ا ك وفي ا ل أ ت ر ا ك من أ ص ن ا ف العلماء و أ ر ب ا ب الفضل والكمال الكثيرين بفضل الله و إ ن سعيدا هذا كردي فالتعاون مع من ليس من قوميتكم ي ن ا ف ا ل ن خ و ة ا ل ق و م ي ة الجواب أ ي ه ا الملحد الشقي إ ن ي ولله الحمد مسلم أن تسب إلى أمة السامية تسب إلى أن وهم ث ل ا ث م ئ ة وخمسون مليونا في كل عصر و إ ن ي أ س ت ع ي ذ بالله م ا ئ ة أ ل ف م ر ة من أ ن أ ض ح ي بهذه ا ل ك ث ر ة ا ل ك ا ث ر ة من الاخوان الطيبين المترابطين ب أ خ و ة خ ا ل د ة ويمدونني بدعواتهم ا ل خ ا ل ص ة وفيهم أ ك ث ر ي ة ا ل أ ك ر ا د ا ل م ط ل ق ة و أ س ت ب د ل بهؤلاء الميامين د ع و ة ع ن ص ر ي ة و ق و م ي ة س ل ب ي ة كسبا لود ب ض ع ة أ ش خ ا ص معينين يحملون اسم الكرد ويعدون من عنصر الكرد ممن سلكوا سبيل ا ل إ ل ح ا د والانسلاخ من المذاهب والقيم أ ي ه ا الملحد إ ن ذلك داب أ م ث ا ل ك من الحمقى يترك أخوة حقيقية نورانية نافعة لجماعة عظيمة تعدادهم 350 مليون تعدادهم كفار المجر كسب أخوة لأجل أخوة أو نافعة لجماعة عدد مجر من أ ت ر ا ك متفرنجين متحللين من الدين تلك ا ل أ خ و ة ا ل م ؤ ق ت ة غير ا ل م ج د ي ة حتى في الدنيا ولما كنا قد بينا ماهيه ا ل ق و م ي ة ا ل س ل ب ي ة و أ ض ر ا ر ه ا بدلائلها في ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة من المكتوب السادس والعشرين ف إ ن ن ا نحيلها إ ل ى تلك ا ل ر س ا ل ة ونتناول بشيء من الإيضاح حقيقة من وردت م ج م ل ة في ن ه ا ي ة ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة هي ا ل آ ت ي ة أ ق و ل ل أ و ل ئ ك الملحدين ادعياء ا ل ن خ و ة و ا ل غ ي ر ة المتسترين تحت ستار ا ل ق و م ي ة ا ل ت ر ك ي ة وهم في ا ل ح ق ي ق ة أ ع د ا ء ا ل أ م ة ا ل ت ر ك ي ة أ ق و ل لهم إ ن ن ي على ع ل ا ق ة و ث ي ق ة جدا بمؤمني هذا الوطن الذين يسمون ب ا ل أ ت ر ا ك المرتبطين ارتباطا قويا و ب ا خ و ة ص ا د ق ة أ ب د ي ة و ح ق ي ق ي ة ب ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة واكن حبا عميقا وولاء ا بفخر واعتزاز باسم ا ل إ س ل ا م ل أ ب ن ا ء هذا الوطن الذين رفعوا ر ا ي ة ا ل ق ر آ ن خ ف ا ق ة ع ز ي ز ة في ربوع العالم أ ج م ع زهاء أ ل ف عام أ م ا أ ن ت أ ي ه ا المخادع المدعي فليس لك إ ل ا ا خ و ة م ج ا ز ي ة غير ح ق ي ق ي ة و م ؤ ق ت ة و م ب ن ي ة على ا ل ع ن ص ر ي ة و ا ل أ غ ر ا ض ا ل ش خ ص ي ة بحيث تهمل وتطرح جانبا المفاخر ا ل ق و م ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة للترك ف أ ن ا أ س أ ل ك هل ا ل أ م ة ا ل ت ر ك ي ة ع ب ا ر ة عن شباب غافلين سارحين وراء ا ل أ ه و ا ء ممن تتراوح أ ع م ا ر ه م بين العشرين و ا ل أ ر ب ع ي ن من العمر فقط وهل ما تستوجبه ا ل ن خ و ة ا ل ق و م ي ة من منافع تمسهم م ح ص و ر ة في ت ر ب ي ة م ت ف ر ن ج ة تزيد غفلتهم وتعودهم على الفساد وسوء ا ل أ خ ل ا ق و ت ح س ه م على ارتكاب ا ل م ب ق ا ت وهل هي في دفعهم إ ل ى م ت ع ة م ؤ ق ت ة وضحك آ ن ي يبكون عليه أ ي ا م ا في شيخوختهم ف إ ن كانت ا ل ن خ و ة ا ل ق و م ي ة هي هذه ا ل أ م و ر و إ ن كان الرقي و س ع ا د ة ا ل ح ي ا ة هي هذه و إ ن كنت أ ن ت داعيه ة إلى ذ ا النمط من ا ل ق و م ي ة ا ل ت ر ك ي ة وتدافع عن ا ل أ م ة على هذه ا ل ص و ر ة ف أ ن ا أ ف ر من هذه ا ل د ع و ة ا ل ق و م ي ة ا ل ت ر ك ي ة فرارا بعيدا ولك أ ن تفر مني أ ي ض ا و إ ن كنت مالكا ل ذ ر ة من شعور و إ ن ص ا ف وغيره ق و م ي ة حقه فانظر إ ل ى هذه التقسيمات ثم أ ج ب عنها هي أ ن أ ب ن ا ء هذا الوطن الذين يسمون بالأتراك يسمون ينقسمون إ ل ى س ت ة أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل هم أ ه ل التقوى والصلاح القسم الثاني هم المرضى و أ ه ل الضر والمصائب القسم الثالث هم الشيوخ القسم الرابع هم ا ل أ ط ف ا ل والصبيان القسم الخامس هم الفقراء والمعوزون القسم السادس هم الشباب أ ل ي س ت الطوائف الخمس ا ل أ و ل ى أ ت ر ا ك ا أ و ل ي س لهم ح ص ة من ا ل ح م ي ة القوميه افمن الاباء القومي إ ي ذ ا ء اولئك الطوائف الخمس وسلب سرورهم وتعكير صفوهم وافساد سلوانهم في سبيل ادخال بهجه مسكره غافله في نفوس الطائفه السادسه اهذه نخوه ام عداء للامه ان الذي يلحق الضرر بالاكثريه لا شك انه عدو لا صديق اذ الحكم يبنى على الاكثريه ف أ ن ا أ س أ ل ك هل أ ع ظ م ما ينتفع به القسم ا ل أ و ل وهم أ ه ل ا ل إ ي م ا ن والتقوى هو في م د ن ي ة متفرنجه ة أم و سلوك طريق الحق التي يشتاقون إليها ووجدان سلوان أنوار هو سلوك يشتاقون ووجدان سلوان حقيقي في أنوار في في في في طريق التي إليها حقيقي الإيمان طريق التي إليها حقيقي الإيمان الحق الحق حقائق حقائق أم باستحضار ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة إ ن الطريقه التي تسلكونها أ ن ت و أ م ث ا ل ك من أ د ع ي ا ء ا ل ق و م ي ة المتمادين في الضلاله تطفئ ا ل أ ن و ا ر ا ل م ع ن و ي ة للمؤمنين المتقين وتخل بسلوانهم الحقيقي وتريهم الموت إ ع د ا م ا أ ب د ي ا وتدلهم على أ ن القبر باب إ ل ى فراق أ ب د ي وهل منافع القسم الثاني وهم المرضى و أ ه ل المصائب ا ل آ ي س و ن من حياتهم هي في ت ر ب ي ة م د ن ي ة لا د ي ن ي ة م ت ف ر ن ج ة بينما أ و ل ئ ك البائسون يريدون نورا ويطلبون سلوانا ويبتغون ثوابا على ما نزل بهم من مصائب ويرومون أ خ ذ ا ل س أ ر والانتقام ممن ظلمهم ويترقبون دفع الخوف عن باب القبر الذي دنوا منه ولكن ب ا ل ن خ و ة ا ل ك ا ذ ب ة التي تدعيها أ ن ت و أ م ث ا ل ك تنزلون صفعات م و ج ع ة على رؤوس أ و ل ئ ك المبتلين المحتاجين أ ش د ا ل ح ا ج ة إ ل ى العزاء و ا ل إ ش ف ا ق عليهم وضماد جروحهم واللطف بهم بل تغرزون ا ل آ ل ا م في قلوبهم ا ل ج ر ي ح ة فتخيبون آ م ا ل ه م دون ر ح م ة وتلقونهم في ي أ س قاتم دائم اهذه غ ي ر ة ق و م ي ة ابهذا تخدمون ا ل أ م ة وتسدون إ ل ي ه ا النفع و ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ل ث ة وهم الشيوخ الذين يمثلون ثلث ا ل أ م ة فهؤلاء يقتربون من القبر ويدنون من الموت ويبتعدون عن الدنيا ويجاورون ا ل آ خ ر ة فهل سلوان هؤلاء ونفعهم في الاستماع إ ل ى س ي ر ة الظالمين من أ م ث ا ل جنكيز خان و ه ل ا ك و ا ل م ل ي ئ ة بالغدر وهل هي في هذا النمط من أ ف ع ا ل ك م ا ل ح ا ض ر ة التي تنسي ا ل آ خ ر ة وتلصق بالدنيا وهي أ ف ع ا ل لا طائله تحتها وهي سقوط وترد معنوي رغم ما يطلق عليها من رقي في الظاهر وهل أ ن نور ا ل آ خ ر ة في السينما وهل السلوان الحقيقي في المسرح و إ ذ ينتظر هؤلاء الشيوخ الضعفاء الاحترام والتوقير من أ ه ل ا ل ن خ و ة و ا ل غ ي ر ة إ ذ ا بهم يخاطبون إ ن ك م تساقون إ ل ى إ ع د ا م أ ب د ي بما ينفث في روعهم أ ن باب القبر الذي يتصورونه ر ح م ة ما هو إ ل ا فم ثعبان يبتلعهم ويهمس في آ ذ ا ن ه م ا ل م ع ن و ي ة إ ن ك م ماضون إ ل ى هناك و ك أ ن هذا الكلام طعنات م ع ن و ي ة تنزل عليهم فتذبحهم ذبحا معنويا ف إ ن كانت هذه غ ي ر ة قوميه و ح م ي ة م ل ي ة ف إ ن ي استعيذ بالله م ئ ة أ ل ف م ر ة من هذه ا ل ح م ي ة و ا ل ن خ و ة ا ل ق و م ي ة أ م ا ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ر ا ب ع ة وهم ا ل أ ط ف ا ل ف إ ن ه م يطلبون من ا ل ح م ي ة ا ل ق و م ي ة ا ل ر ح م ة وينتظرون منها ا ل ش ف ق ة عليهم و إ ن ا ل إ ي م ا ن بالله الخالق القدير الرحيم هو الذي يجعل أ ر و ا ح ه م تنبسط وقابلياتهم تنمو ومواهبهم تتربى ب س ع ا د ة بما يكمن فيهم من ضعف وعجز ويستطيعون أ ن ينظروا إ ل ى ا ل ح ي ا ة ن ظ ر ة اشتياق بتلقين التوكل ا ل إ ي م ا ن ي والتسليم ا ل إ س ل ا م ي تلقينا يمكنهم من أ ن يصمدوا إ ذ ا أ ما ستجابههم من أ ح و ا ل و أ ه و ا ل فهل يمكن أ ن ي ع و ب ذلك بتعليم دروس تقدم حضاري لا يرتبطون بها إ ل ا ارتباطا واهيا وبتدريس ا ل ف ل س ف ة ا ل م ا د ي ة التي لا نور فيها تلك التي تنقض قواهم ا ل م ع ن و ي ة وتطفئ نور أ ر و ا ح ه م اذ لو كان ا ل إ ن س ا ن ع ب ا ر ة عن جسد حيوان فحسب غير مالك للعقل فلربما يلهي هؤلاء ا ل أ ط ف ا ل ا ل أ ب ر ي ا ء لهوا مؤقتا صبيانيا بهذه ا ل أ ص و ل ا ل أ ج ن ب ي ة وينتفعون منها نفعا دنيويا ب ا ل ت ر ب ي ة ا ل ح د ي ث ة التي زينتموها ب ا ل ت ر ب ي ة ا ل ق و م ي ة ولكن أ و ل ئ ك ا ل أ ب ر ي ا ء سينزلون حتما إ ل ى ح ل ب ة ا ل ح ي ا ة ك أ ي إ ن س ا ن كان ولا شك أ ن ه م سيحملون آ م ا ل ا ب ع ي د ة جدا في قلوبهم ا ل ل ط ي ف ة ا ل ص غ ي ر ة و س ت ن ش أ في عقولهم ا ل ص غ ي ر ة مقاصد ج ل ي ل ة وحيث إ ن ا ل ح ق ي ق ة هي هذه يلزم أ ن يقر في قلوبهم ن ق ط ة استناد ق و ي ة و ن ق ط ة استمداد لا تنضب بترسيخ ا ل إ ي م ا ن بالله وباليوم ا ل آ خ ر وذلك من مقتضى ا ل ش ف ق ة عليهم وهم يحملون عجزا وفقرا لا منتهى لهما وبهذا وحده تكون ا ل ش ف ق ة عليهم و ا ل ر ح م ة بهم و إ ل ا ف إ ن ا ل إ ش ف ا ق عليهم بسكر ا ل غ ي ر ة ا ل ق و م ي ة وحدها يكون ذبحا معنويا ل أ و ل ئ ك الصغار الأبرياء كقيام والدة مجنونة بذبح طفلها بل هو غدر قاس و و ح ش ي ة ظ ا ل م ة لهم كمن يخرج قلب الطفل ودماغه ويقدمهما طعاما لينمو جسده الطائفة الخامسة الضعفاء والفقراء فالفقراء الذين يقاسون تكاليف الحياة المرهقة والتي تصبح أكثر إيلاما بالفقر والضعفاء المساكين وهم أكثر تصبح الذين ي ت أ ل م و ن أ ك ث ر من تقلبات ا ل ح ي ا ة ا ل ه ا ئ ل ة أ ل ي س لهؤلاء حظ من ا ل غ ي ر ة ا ل ق و م ي ة وهل حظهم هو في ا ل أ ع م ا ل التي ترتكبونها تحت ستار التفرنج والتمدن ب م د ن ي ة ف ر ع و ن ي ة تزيل حجاب الحياء وتشبع نزوات أ غ ن ي ا ء سفهاء وتكون و س ي ل ة ل ش ه ر ة طغاه أ ق و ي ا ء ظ ل م ة والتي تزيد ي أ س هؤلاء البائسين و أ ل م ه م أ ل ا إ ن المرهم الشافي لضماد جرح الفقر لهؤلاء ليس في ا ل ع ن ص ر ي ة أ ب د ا بل يؤخذ من ص ي د ل ي ة ا ل إ س ل ا م ا ل م ق د س ة ولا تستمد ا ل ق و ة للضعفاء ومقاومتهم من ا ل ف ل س ف ة ا ل ط ب ي ع ي ة ا ل م ظ ل م ة ا ل م س ت ن د ة إ ل ى ا ل م ص ا د ف ة العمياء و ا ل ط ب ي ع ة الصماء بل تستمد من ا ل ح م ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ومن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل س ا م ي ة الطائفة السادسة وهم الشباب لو كانت ف ت و ة هؤلاء الشباب دائميه لكان للشراب المسكر الذي سقيتموهم إ ي ا ه ب ا ل ق و م ي ة ا ل س ل ب ي ة م ن ف ع ة م ؤ ق ت ة و ف ا ئ د ة د ق ي ق ة ولكن ا ل إ ف ا ق ة من ن ش و ة الشباب ا ل ل ذ ي ذ ة بالشيب و ب ا ل آ ل ا م والتنبه من ذلك النوم الممتع في صبح المشيب بالحسرات سيدفع الشاب إ ل ى البكاء المرير وتجرع ا ل آ ل ا م من جراء ن ش و ة ذلك الشراب فضلا عن أ ن ا ل أ ل م الذي يشعر به من زوال ذلك الحلم الممتع سيكون حزنا شديدا عليه حتى يجعله يتوه أ وتذهب نفسه حسرات عليه قائلا و أ س ف ا لقد ذهب الشباب ومضى العمر و س أ د خ ل القبر صفر اليدين ليتا استرشدت وعدت إ ل ى صوابي فهل ح ص ة هذه ا ل ط ا ئ ف ة من ا ل ق و م ي ة هي م ت ع ة م ؤ ق ت ة في م د ة م ح د و د ة ثم دفعهم إ ل ى الحسرات والبكاء م د ة م د ي د ة أ م أ ن س ع ا د ة دنياهم و ل ذ ة حياتهم هي في أ د ا ء الشكر على ن ع م ة الشباب بصرف ذلك العهد اللذيذ في ا ل ا س ت ق ا م ة لا في ا ل س ف ا ه ة وذلك ل إ ب ق ا ء ذلك الشباب الفاني إ ب ق ا ء معنويا ب ا ل ع ب ا د ة وللفوز بشباب خالد في دار ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة بالتزام ا ل ا س ت ق ا م ة في ذلك العهد ف إ ن كان لك شعور ولو بمقدار ذ ر ة ف أ ج ب عن هذه ا ل أ س ئ ل ة الحاصل لو كانت ا ل أ م ة ا ل ت ر ك ي ة ق ا ص ر ة على ا ل ط ا ئ ف ة ا ل س ا د س ة أ ي على الشباب وحدهم وكانت فتوتهم خ ا ل د ة وليس لهم دار غير الدنيا لكانت أ ع م ا ل ك م ا ل م ش و ب ة بالتفرنج تحت ستار ا ل ق و م ي ة ا ل ت ر ك ي ة تعد من ا ل غ ي ر ة و ا ل ح م ي ة ا ل ق و م ي ة وعندئذ كان يمكنكم أ ن تقولوا لشخص مثلي ممن لا يكترث بامور الدنيا إ ل ا قليلا ويعد ا ل ع ن ص ر ي ة داء وبيلا كداء السيلان ويسعى لصرف الشبان عن ا ل أ ه و ا ء والرغبات غير المشروعة وقد ولد في ديار أخرى أقول كان يمكنكم أن تقولوا ولد أقول يمكنكم أخرى وقد في أن إ ن ه كردي لا تتبعوه ولربما تكسبون بقولكم هذا حقا ولكن لما كان أ ب ن ا ء هذا الوطن الذين يطلق عليهم اسم الترك هم س ت ة أ ق س ا م كما بينا آ ن ف ا ف إ ن إ ل ح ا ق ا ل ض ر ب ب خ م س ة أ ق س ا م منهم وسلب راحتهم وحفر ر ا ح ة د ن ي و ي ة م ؤ ق ت ة و خ ي م ة ا ل ع ا ق ب ة في قسم واحد منهم فقط بل إ س ك ا ر ه م بها لا شك أ ن ه ليس وفاء ل ل أ م ة ا ل ت ر ك ي ة بل هو عداء لها نعم إ ن ن ي من حيث العنصر لا أ ع د من الترك ولكن سعيت وما زلت أ س ع ى بكل ما أ و ت ي ت من ق و ة لصالح المتقين وللمبتلين بالمصائب وللشيوخ و ل ل أ ط ف ا ل وللفقراء من ا ل أ ت ر ا ك و أ ح ا و ل أ ي ض ا صرف الشباب وهم ا ل ط ا ئ ف ة ا ل س ا د س ة عن أ ف ع ا ل غير مشروعة تسمم حياتهم ا ل د ن ي و ي ة وتبيد حياتهم ا ل أ خ ر و ي ه وتسوق إ ل ى س ن ة من البكاء على ضحك لم يدم س ا ع ة وهذا هو دابي منذ عشرين س ن ة وليس في هذه السنين الست أ و السبع إ ذ ما نشرته من رسائل ب ا ل ل غ ة ا ل ت ر ك ي ة واستلهمتها من نور ا ل ق ر آ ن الكريم م و ج و د ة أ م ا م الجميع نعم إ ن ا ل آ ث ا ر التي اقتبست من كنز أ ن و ا ر ا ل ق ر آ ن الكريم ولله الحمد قد أ ظ ه ر ت للمتقين الصالحين النور الذي يحتاجونه ب ش د ة وبينت للمرضى والمبتلين أ ن أ ن ج ع العلاجات والبلسم الشافي لهم هو في ص ي د ل ي ة ا ل ق ر آ ن ا ل م ق د س ة و أ ث ب ت ب ا ل أ ن و ا ر ا ل ق ر آ ن ي ة للشيوخ القريبين من باب القبر أ ن ه باب رحمه وليس باب إ ع د ا م واستخرجت ل ل أ ط ف ا ل الذين يحملون قلوبا ل ط ي ف ة ر ق ي ق ة من كنز ا ل ق ر آ ن الكريم ن ق ط ة استناد ق و ي ة جدا تجاه المصائب والمهالك والمضرات و أ ب ر ز ت ن ق ط ة استمداد فيها تكون محور آ م ا ل ورغبات لا حد لها لهم يستفيدون منها فعلا ورفعت تلك ا ل آ ث ا ر ثقل تكاليف ا ل ح ي ا ة ا ل م ر ه ق ة عن كاهل الفقراء الضعفاء والتي ينسحقون تحتها خففتها عنهم بحقائق ا ل إ ي م ا ن ا ل ق ر آ ن ي ة وهكذا فنحن نسعى لنفع هذه الطوائف الخمس من ا ل أ ق س ا م ا ل س ت ة من ا ل أ م ة ا ل ت ر ك ي ة أ م ا القسم السادس وهم الشباب فلنا أ خ و ة ص ا د ق ة مع الطيبين منهم علما أ ن ه لا ص د ا ق ة لنا ب أ ي ج ه ة من الجهات مع من هم من أ م ث ا ل ك من الملحدين ل أ ن ن ا لا نعد الملحد المنسلخ عن م ل ة ا ل إ س ل ا م التي تضم مفاخر ا ل أ ت ر ا ك ا ل ح ق ي ق ي ة أ ن ه من ا ل أ م ة ا ل ت ر ك ي ة بل نعده أ ج ن ب ي ا تستر بستار الترك فمثل هؤلاء مهما زعموا أ ن ه م يدعون إ ل ى ا ل ق و م ي ة ا ل ت ر ك ي ة ف إ ن ه م لا يستطيعون أ ن يخدعوا أ ه ل ا ل ح ق ي ق ة ل أ ن أ ف ع ا ل ه م وتصرفاتهم تكذب دعواهم فيا أ ي ه ا الملحدون المتفرنجون الذين يسعون لصرف إ خ و ا ن ي الحقيقيين عني بدعاياتكم أ ي نفع تسدونه لهذه ا ل أ م ة إ ن ك م تطفئون نور أ ه ل التقوى والصلاح وهم ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى وتضعون السم على جروح من هم أ ح و ج ما يكونون الى الضماد و ا ل ر ح م ة وهم ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة وتسلبون سلوان من هم أ ل ي ق بالاحترام والتوقير بل تلقونهم في ي أ س مطلق وهم ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ل ث ة وتنقضون كليا ا ل ق و ة ا ل م ع ن و ي ة لمن هم أ ح و ج ما يكونون إ ل ى ا ل ش ف ق ة وتطفئون إ ن س ا ن ي ت ه م ا ل ح ق ي ق ي ة وهم ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ر ا ب ع ة وتخيبون آ م ا ل من هم أ ح و ج إ ل ى التعاون والعزاء حتى تجعل ا ل ح ي ا ة في نظرهم أ ف ز ع من الموت وهم ا ل ط ا ئ ف ة ا ل خ ا م س ة وتسقون في ر ف ل ة الشباب شرابا عاقبته و خ ي م ة أ ل ي م ة من هم أ ح و ج ما يكونون إ ل ى الانتباه و ا ل إ ف ا ق ة وهم ا ل ط ا ئ ف ة ا ل س ا د س ة فهل ا ل ق و م ي ة التي تضحون في سبيلها بكثير من المقدسات في هذه ا ل أ م و ر هكذا تقدمون النفع إ ل ى ا ل أ ت ر ا ك ب ا ل ق و م ي ة أ م ا أ ن ا ف أ س ت ع ي د بالله أ ل ف أ ل ف م ر ة من ذلك أ ي ه ا ا ل س ا د ة إ ن ي أ ع ل م أ ن ك م عندما تغلبون في ميدان الحق تتشبثون ب ا ل ق و ة ولكن ل أ ن ا ل ق و ة في الحق وليس الحق في ا ل ق و ة فلو جعلتم الدنيا على ر أ س نارا ت ت أ ج ج ف إ ن هذا ا ل ر أ س الذي أ ض ح ي به فداء ل ل ح ق ي ق ة ا ل ق ر آ ن ي ة لا يخضع لكم أ ب د ا و إ ن ي أ ع ل م ك م أ ي ض ا ً أ ن ه لو عاداني أ ل و ف من أ م ث ا ل ك م وليس أ ن ا س ا ً محدودين مكروهين في نظر ا ل أ م ة فلا اعير لهم أ ه م ي ة تذكر أ ك ث ر مما أ ه ت م بحيوانات م ض ر ة ماذا عساكم أ ن تفعلوا بي إ ن أ ق ص ى ما يمكنكم فعله هو إ ن ه ا ء حياتي أ و إ ع ا ق ة خدماتي ل ل ق ر آ ن إ لا تعدو علاقتي بالدنيا هذين ا ل أ م ر ي ن نحن نؤمن إ ي م ا ن ا يقينيا ب د ر ج ة الشهود أ ن ا ل أ ج ل لا يتغير وهو مقدر بقدره تعالى لذا لا أ ت ر ا ج ع قطعا إ ن استشهدت في سبيل الحق بل أ ن ت ظ ر ه بشوق عار و ب خ ا ص ة أ ن ي شيخ كبير لا أ ت و ق ع أ ن أ ع ي ش أ ك ث ر من س ن ة ف إ ن أ ع ظ م ما أ ب غ ي ه هو الفوز بعمر باق ب ا ل ش ه ا د ة بدلا عن هذا العمر الظاهري أ م ا من حيث العمل ل ل ق ر آ ن الكريم فلقد وهب لي الله سبحانه وتعالى برحمته اخوانا ميامين في العمل ل ل ق ر آ ن و ا ل إ ي م ا ن وستؤدى تلك ا ل خ د م ة ا ل إ ي م ا ن ي ة عند مماتي ا في مراكز ك ث ي ر ة بدلا من مركز واحد ولو أ س ك ت الموت لساني فستنطلق أ ل س ن ة ق و ي ة بالنطق بدلا عني وتديم تلك ا ل خ د م ة بل أ س ت ط ي ع القول إ ن ب ذ ر ة و ا ح د ة تحت التراب تنشئ بموتها ح ي ا ة سنبله وتتقلد م ئ ة من الحبات ا ل و ظ ي ف ة بدلا عن ح ب ة و ا ح د ة فامل أ ن يكون موتي كذلك و س ي ل ة ل خ د م ة ا ل ق ر آ ن أ ك ث ر من حياتي ا ل د س ي س ة ا ل ش ي ط ا ن ي ة ا ل خ ا م س ة إ ن الموالين للضلاله يرومون سحب إ خ و ا ن ي عني مستفيدين من ا ل أ ن ا ن ي ة والغرور الكامن في ا ل إ ن س ا ن وفي ا ل ح ق ي ق ة إ ن أ خ ط ر و أ ض ع ف عرق ينبض في ا ل إ ن س ا ن إ ن م ا هو عرق الغرور إ ذ يمكنهم بالتربيت على ذلك العرق وتلطيفه أ ن يدفعوه إ ل ى كثير من المفاسد يا إخواني كونوا حذرين كونوا ل أ ل ا يترصدوكم في هذا الجانب فيصيدوكم من هذا العرق عرق الغرور إ ن أ ه ل الضلاله في هذا العصر قد امتطوا أ ن ا فهو يجوب بهم في وديان الضلاله ف أ ه ل الحق لا يستطيعون خ د م ة الحق إ ل ا بترك أ ن ا وحتى لو كانوا على حق وصواب في استعمالهم أ ن ا فعليهم تركه لئلا ي ش ب ه أ و ل ئ ك إ ذ يكونون موضع ظنهم أ ن ه م مثلهم يعبدون النفس لذا ف إ ن عدم ترك أ ن ا بخس للحق تجاه خ د م ة الحق زد على ذلك أ ن ا ل خ د م ة ا ل ق ر آ ن ي ة التي اجتمعنا عليها ترفض أ ن ا وتطلب نحن فلا تقولوا انا بل قولوا نحن ولا شك أ ن ك م قد اقتنعتم أ ن أ خ ا ك م هذا الفقير لم يبرز إ ل ى الميدان ب أ ن ا ولا يجعلكم خداما ل أ ن ا ن ي ت ه بل أ ر ا ك م نفسه خادما ل ل ق ر آ ن لا يملك أ ن ا ن ي ة فليس هو إ ل ا قد اتخذ كما بينه لكم مسلك عدم ا ل إ ع ج ا ب بالنفس وعدم م و ا ل ا ة أ ن ا فضلا عن أ ن ه قد أ ث ب ت لكم بدلائل ق ا ط ع ة أ ن ا ل آ ث ا ر والمؤلفات ا ل م ع د ة ل إ ف ا د ة الناس ك ا ف ة هي ملك الجميع أ ي انها ترشحات من ا ل ق ر آ ن الكريم لا يسع أ ح د ا ان يتملكها ب أ ن ا ن ي ت ه ولنفرض فرضا محالا انني أ ت م ل ك تلك ا ل آ ث ا ر ب أ ن ا ن ي ت ي ولكن ما دام باب ا ل ح ق ي ق ة ا ل ق ر آ ن ي ة هذا قد انفتح كما قال أ ح د إ خ و ا ن فينبغي لأهل العلم أن النظر عن نقائصي وهواني ي يرد لأهل العلم والكمال أ ش ن ي ولا يظلوا مستغنين عني مترددين في إ س ن ا د ي وعلى الرغم من أ ن آ ث ا ر السلف الصالحين والعلماء المحققين خ ز ي ن ة ع ظ ي م ة تكفي وتفي بعلاج كل داء فقد يكون لمفتاح خ ز ي ن ة أ ه م ي ة أ ك ث ر من ا ل خ ز ي ن ة نفسها ل أ ن ه ا م ق ف و ل ة و ب ا س ت ط ا ع ة المفتاح فتح خزائن ك ث ي ر ة و أ ظ ن أ ن العلماء الفضلاء الذين لهم غرور علمي قوي قد أ د ر ك و ا أ ي ض ا أ ن الكلمات ا ل م ن ش و ر ة مفتاح للحقائق ا ل ق ر آ ن ي ة و أ ن ه ا سيف الماسي ينزل على رؤوس أ و ل ئ ك الساعين ل إ ن ك ا ر تلك الحقائق أ ل ا فليعلم أ و ل ئ ك الحاملون لغرور علمي قوي أ ن ه م لا يكونون طلابا لي بل يكونون طلابا وتلاميذا ل ل ق ر آ ن الحكيم و أ ن ا لا أ ك و ن إ ل ا زميل د ر ا س ة معهم بل حتى لو فرض فرضا محالا أ ن ن ي أ د ع ي ا ل أ س ت ا ذ ي ة ولكن بما أ ن ن ا قد وجدنا و س ي ل ة ل إ ن ق ا ذ طبقات أ ه ل ا ل إ ي م ا ن كافه من العوام إ ل ى الخواص من الشبهات و ا ل أ و ه ا م التي يتعرضون لها ا ل آ ن فعلى أ و ل ئ ك العلماء أ ن يجدوا و س ي ل ة أ ي س ر منها أ و يلتزموا هذه ا ل و س ي ل ة ويقوموا بتدريسها وتعهدها إ ن هناك زجرا عظيما في حق علماء السوء فليحذر أ ه ل العلم في هذا الزمان حذرا شديدا فلو افترضتم كما يظن أ ع د ا ؤ ن ا أ ن ن ي أ ع م ل في هذه ا ل خ د م ة ا ل إ ي م ا ن ي ة في سبيل إ ب ر ا ز أ ن ا ن ي ت ي وغروري ولكن هناك أ ن ا س كثيرون اجتمعوا حول شخص متفرع اجتماعا جادا خالصا تاركين غرورهم وعملوا بترابط قوي في سبيل مقصد دنيوي وقومي أ و ل ي س ل أ خ ي ك م هذا حق في مطالبتكم الاجتماع بتساند وترابط حول الحقائق ا ل ق ر آ ن ي ة وبترك ا ل أ ن ا ن ي ة كتساند عرفاء تلك ا ل ق ي ا د ة ا ل د ن ي و ي ة أ و ل ي س أ ك ب ر علمائكم غير محق كذلك في عدم ت ل ب ي ة ندائه مع أ ن ه يستر أ ن ا ن ي ت ه ويدعو إ ل ى الالتفاف حول الحقائق ا ل ق ر آ ن ي ة و ا ل إ ي م ا ن ي ة فيا إ خ و ا ن ي إ ن أ خ ط ر ج ه ة من ا ل أ ن ا ن ي ة في عملنا هذا هو الحسد و ا ل غ ي ر ة ف إ ذ ا لم يكن العمل خالصا لله وحده ف إ ن الحسد يتدخل فيفسد العمل فكما أ ن إ ح د ى يدي ا ل إ ن س ا ن لا ت ح س د ا ل أ خ ر ى ولا تغار منها وكذا لا ت ح س د العين أ ذ ن ه ولا يغار قلبه من عقله كذلك أ ن ت م فكل منكم في حكم ع ب و و ح ا س ة في الشخص المعنوي لجماعتنا هذه فواجبكم الوجداني الا ي ح س د بعضكم بعضا بل يفتخر كل منكم بمزايا ا ل آ خ ر وينفر بها بقي هناك أ م ر آ خ ر وهو أ خ ط ر ا ل أ م و ر وهو وجود الحسد و ا ل غ ي ر ة فيكم أ و في أ ح ب ا ب ك م تجاه أ خ ي ك م هذا الفقير وهذا من أ خ ط ر ا ل أ م و ر وفيكم علماء أ ج ل ا ء متبحرون وفي قسم من أ ه ل العلم غرور علمي ولو أ ن ه متواضع بالذات إ ل ا أ ن ه في تلك ا ل ج ه ة مغروز و أ ن ا ن ي فلا يدع غروره فورا ومهما التزم عقله وتمسك قلبه ب ا ل خ د م ة إ ل ا أ ن نفسه تروم التميز والظهور و ا ل ش ه ر ة من جراء ذلك الغرور العلمي بل إ ن ه ا ترغب حتى في إ ظ ه ا ر ا ل م ع ا ر ض ة للرسائل ا ل م ك ت و ب ة وعلى الرغم من أ ن قلبه يحب الرسائل و أ ن عقله يعجب بها ويجدها ر ف ي ع ة ف إ ن نفسه تضمر ع د ا ء آ ت ي ا من ا ل غ ي ر ة ا ل ع ل م ي ة وتتمنى تهوين ش أ ن الكلمات كي تبلغها نتاجات فكره وتروج مثلها لذا اضطر اضطرارا أ ن أ ب ل غ هذا إ ن الذين هم ضمن د ا ئ ر ة هذه الدروس ا ل ق ر آ ن ي ة وظيفتهم م ح ص و ر ة من حيث العلوم ا ل إ ي م ا ن ي ة في شرح الكلمات ا ل م ك ت و ب ة و إ ي ض ا ح ه ا أ و تنظيمها حتى لو كانوا مجتهدين وعلماء متبحرين ل أ ن ه قد علمنا ب أ م ا ر ا ت ك ث ي ر ة أ ن ن ا موظفون ب و ظ ي ف ة الفتوى في هذه العلوم ا ل إ ي م ا ن ي ة فلو حاول أ ح د ه م ممن هو ضمن دائرتنا أ ن يكتب شيئا بما استوحته نفسه من الغرور العلمي خارج نطاق الشرح و ا ل إ ي ض ا ح ف إ ن ه يكون ب م ث ا ب ة م ع ا ر ض ة و ا ه ي ة وتقليد مشين ل أ ن ه قد تحقق ب ا ل أ د ل ة و ا ل أ م ا ر ا ت أ ن أ ج ز ا ء رسائل النور ترشحات من فيض ا ل ق ر آ ن الكريم وقد تكفل كل منا على و ف ط ق ا ع د ة توزيع المساعي وتقسيم ا ل أ ع م ا ل بالقيام ب و ظ ي ف ة من وظائف العمل للقرآن لنوصل تلك ا ل ت ت المحتاجين ر الكوثرية ش ح ا ا إلى ل د س ي س ة ا ل ش ي ط ا ن ي ة ا ل س ا د س ة وهي استغلال الشيطان حب ا ل ر ا ح ة والدعه والتطلع إ ل ى تسنم الوظائف لدى ا ل إ ن س ا ن نعم إ ن شياطين الجن و ا ل إ ن س لا يدعون ن ا ح ي ة إ ل ا ويهاجمون منها فعندما يرون أ ح د ا من أ ص د ق ا ئ ن ا ذا قلب راسخ ووفاء تام من و ن ي ة خ ا ل ص ة و ه م ة ع ا ل ي ة يلتفون عليه من جهات ع د ة ويشنون هجومهم عليه ك ا ل آ ت ي إ ن ه م يستغلون ما لديهم من حب ل ل ر ا ح ة والدعوه ويستفيدون من مكانتهم في الوظائف ليفسدوا علينا مهمتنا ويعيقوا خ د م ة ا ل ق ر آ ن أ و ليصرفوهم عن العمل للقرآن بدسائس ومكائد خ ب ي ث ة إ ل ى حد يجدون لقسم منهم أ ع م ا ل ك ث ي ر ة ليغرقوهم فيها من دون أ ن يشعروا كي لا يجدوا متسعا من الوقت للعمل ل ل ق ر آ ن أ و يقدموا لقسم آ خ ر أ م و ر ا د ن ي و ي ة ف ا ت ن ة ليثيروا فيهم الرغبات والهوى لتصيبه ا ل غ ف ل ة عن الخدمه ة و ك ذ ا وعلى كل حال ف إ ن طرق الهجوم هذه ط و ي ل ة إ ل ا أ ن ن ا اختصرناها هنا محيلين ا ل أ م ر إ ل ى فطنتكم ونظركم الثاقب فيا إ خ و ت ي اعلموا واحذروا إ ن مهمتكم هذه م ق د س ة وخدمتكم س ا م ي ة و إ ن كل س ا ع ة من ساعاتكم ث م ي ن ة إ ل ى حد يمكن أ ن تكون ب م ث ا ب ة ع ب ا د ة يوم كامل اعلموا هذا جيدا لئلا تضيع منكم وتفوت يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولا تشتروا ب آ ي ا ت ي ثمنا قليلا سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم آ م ي ن ذيل القسم السادس ا ل أ س ئ ل ة ا ل س ت ة كتب هذا الذيل للتداول الخاص لتجنب ما يرد في المستقبل من كلمات ا ل إ ه ا ن ة وشعور ا ل ك ر ا ه ي ة أ ي لئلا يصيب بصاق إ ه ا ن ت ه م م ج و ه ن ا أ و لمسحه عنها عندما يقال تبا لرجال ذلك العصر ا ل ع د ي م ا ل غ ي ر ة وكتب تقريرا و ل ا ئ ح ة لترن آ ذ ا ن صم آ ذ ا ن رؤساء أ و ر و ب ا المتوحشين المتسترين بقناع ا ل إ ن س ا ن ي ة ولينغرز في العيون ا ل م ط م و س ة عيون أ و ل ئ ك ا ل ع ب ي م الضمير الجائرين الذين سلطوا علينا هؤلاء ا ل ظ ل م ة الغدارين ولينزل ص ف ع ة ك ا ل م ط ر ق ة على رؤوس عبيد ا ل م د ن ي ة ا ل د ن ي ة التي أ ذ ا ق ت ا ل ب ش ر ي ة في هذا العصر آ ل ا م ا ج ه ن م ي ة حتى صرخت في كل مكان لتعش جهنم وما لنا الا نتوكل على الله و ق د هدانا س ب ل ن ا و ل ن ص ب ر ن على ما اذي تمونا وعلى الله ف ل يتوكل ا ل متوكلون لقد ح د ث ت في ا ل ف ت ر ة ا ل أ خ ي ر ة ا ع ت د ا ء ا ت ش ن ي ع ة ك ث ي ر ة على حقوقل ا منين ؤ م ا ل ض ع ف ا ء من الملحدين المتخفي نور ا ء ا ل أ ث ا ر و أ خ ص ب ا ل ذكر اعتداءهم علي تعديا صارخا باقتحامهم م س ج د الخاص الذي عمرته بنفسي وكنا فيه مع ث ل ة من رفقاء ا ل أ ع ز ا ء ن ؤ د ا ل ع ب ا د ة ونرفع ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة سرا فقيل لنا لم تقيمون ا ل ص ل ا ة ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وترفعون ا ل أ ذ ا ن سرا نفد صبري في السكوت عليهم وهاء لذا لا أ خ ا ط ب هؤلاء ا ل س ف ل ة الدنيئين الذين حرموا من الضمير وليسوا أ ه ل ا للخطاب بل أ خ ا ط ب أ و ل ئ ك الرؤساء المتفرعنين في ا ل ق ي ا د ة الذين يلعبون بمقدرات ا ل أ م ة حسب أ ه و ا ء طغيانهم ف أ ق و ل يا أ ه ل ا ل إ ل ح ا د و ا ل ب د ع ة إ ن ي أ ط ا ل ب ك م ب ا ل إ ج ا ب ة عن س ت ة أ س ئ ل ة السؤال الاول إ ن لكل ح ك و م ة مهما كانت ولكل قوم بل حتى أ و ل ئ ك الذين ي أ ك ل و ن لحم البشر بل حتى رئيس أ ي ع ص ا ب ة ش ر س ة منهجا و أ ص و ل ا ودساتير يحكمون وفقها فعلى أ ي أ س ا س من دساتيركم و أ ص و ل ك م تتعدون هذا التعدي الفاضح أظهروه لنا أ م أ ن ك م تحسبون أ ه و ا ء عدد من الموظفين ا ل ح ق ر ا ء قانونا اذ ليس هناك قانون في العالم يسمح بالتدخل في ع ب ا د ة ش خ ص ي ة خ ا ص ة ولا يسن قانون في ذلك قطعا السؤال الثاني إن دستور حرية الضمير حرية المعتقد الديني مهيمن بصورة عامة في العالم قاطبة ولا سيما في هذا العصر دستور إن مهيمن حرية حرية في في بصورة عصر الحريات و ب خ ا ص ة في نطاق ا ل م د ن ي ة ا ل ح ا ض ر ة ف إ ل ى أ ي ه ق و ة تستندون أ ن ت م في ج ر أ ت ك م هذه بخروجكم على هذا الدستور واستخفافكم به مما يعد إ ه ا ن ة ل ل ب ش ر ي ة كلها و إ ه م ا ل ا لرفضها لعملكم و ا ي ة ق و ة لديكم حتى تمسكتم ب ا ل إ ل ح ا د و ك أ ن ه دين لكم في الوقت الذي أ ط ل ق ت م على أ ن ف س ك م اسما لا ل د ي ن ي ة و أ ع ل ن ت م عدم التعرض للدين و ل ل إ ل ح ا د على السواء بيد أ ن ك م تتعدون على حقوق أ ه ل الدين إ ل ى حد كبير فلا شك أ ن أ ع م ا ل ك م هذه لن تبقى في طي الخفاء بل س ت س أ ل و ن عنها وعندها بماذا تجيبون فها أ ن ت م أ و ل ئ ء لا تطيقون ر ض أ ص غ ر ح ك و م ة من الحكومات العشرين واعتراضها عليكم فكيف بكم تجاه عشرين ح ك و م ة يرفضون معا محاولتكم نقض ح ر ي ة الضمير ب ا ل ق و ة و ب ا ل إ ك ر ا ه و ك أ ن ك م لا تحسبون حساب رفضهم ذ ه ب مثلي اتباع فتوى تنافي صفاء المذهب الحنفي وسموه أ ف ت ى بها علماء السوء الذين باعوا ضمائرهم لمغنم دنيوي المقصود بجواز إقامة الشعائر بغير اللغة العربية فلو ت و بجواز ا إقامة ا ه م ش ع العربية ا اللغة ئ ر بغير ل ف حاولتم إ ز ا ل ة المذهب الشافعي علما أن متبعيه في ه ذ ان المسلك ي ع د و بالملايين لجعلهم أحنافاً لجعلهم وسعيتم ثم أ ك ر ه ت م و ن ي على اتباع هذه الفتوى إ ك ر ا ه ا ب ا ل ق و ة ربما يكون ذلك قانونا ظالما من قوانين الملحدين أ م ث ا ل ك م و إ ل ا فهو دناءه يقترفها بعضهم حسب أ ه و ا ئ ه إ ن ن ا لسنا تابعين ل أ ه و ا ء أ م ث ا ل هؤلاء ولا نعرفهم أ ص ل ا اي ل ل الرابع س ؤ ا أ أ ص ل من أ ص و ل ك م هذا الذي تستندون إ ل ي ه في تكليف أمثالي ممن هم من قوم آ خ ر ي ن أ ن أ ق م ا ل ص ل ا ة ب ا ل ل غ ة ا ل ت ر ك ي ة بناء على فتوى م ح ر ف ة م ب ت د ع ة باسم ا ل ع ن ص ر ي ة ا ل ت ر ك ي ة التي تعني التفرج ا ل م ن ا ف ي ة كليا ل ق و م ي ة و أ ع ر ا ف وعادات هذه ا ل أ م ة التي امتزجت واتحدت ب ا ل إ س ل ا م منذ القدم واحترمت وعلى الرغم من أ ن ن ي على ع ل ا ق ة و ث ي ق ة و ص د ا ق ة ص م ي م ة و أ خ و ة خ ا ل ص ة ب ا ل أ ت ر ا ك الحقيقيين ف إ ن ي لست على ع ل ا ق ة أ ب د ا مع ا ل د ع و ة ا ل ق و م ي ة ل أ م ث ا ل ك م من المتفرجين فكيف تكلفوني بذلك و ب أ ي قانون إ ن ا ل أ ك ر ا د الذين يبلغ تعدادهم الملايين لم ينسوا قوميتهم ولا لسانهم منذ الوف السنين وكانوا أ خ و ة حقيقيين ل ل أ ت ر ا ك في الوطن ورفاقهم في سوح الجهاد منذ سالف العصور أ ق و ل إ ن أ ز ل ت م قوميتهم و أ ن س ي ت م و ه م لسانهم فلربما يكون تكليفكم هذا ل أ م ث ا ل ن ا ممن يعدون من عنصر آ خ ر دستورا همجيا من دساتيركم و إ ل ا فهو مجرد هوى وتصرف اعتباطي لا غير أ ل ا إ ن أ ه و ا ء الأشخاص لا تتبع ولا نتبعها نحن السؤال الخامس إ ن أ ي ه ح ك و م ة كانت لها أ ن تطبق قوانينها على رعيتها ومن تعدهم من رعاياها ولكنها لا تستطيع أ ن تجري قوانينها على من لا تعدهم من رعاياها ل أ ن أ و ل ئ ك يقولون لما لم نكن من رعاياكم فلستم حكومتنا كذلك زد على ذلك أ ن عقابين اثنين لا ينزلان في آ ن واحد على شخص في د و ل ة من الدول ف إ م ا أ ن يعدم القاتل أ و يلقى به في السجن ولا يجوز تنفيذ السجن و ا ل إ ع د ا م معا عليه وفي ضوء هذا فإنني فقد في كان للوطن أو الأمة ومع ذلك فقد وضعتموني في الأسر طوال ثماني سنوات أي لم ألحق الأمة ذلك الأسر طوال ومع أو ضرر وعاملتموني م ع ا م ل ة لا يعامل بها حتى من كان مجرما حقا ومن قوم آ خ ر ي ن بل من أ ب ع د ا ل أ ج ا ن ب عن البلاد ولقد س ل ب ت م و ن ي حريتي و أ س ق ط ت م و ن ي من الحقوق ا ل م د ن ي ة مع أ ن ك م أ ص ب ر ت م العفو عن المجرمين ولم يقل أ ح د منكم إ ن هذا الشخص أ ي ض ا من أ ب ن ا ء هذا الوطن ف ب أ ي قانون من قوانينكم تكلفون شخصا غريبا عنكم مثلي من كل ج ه ة بدساتيركم هذه ا ل م ن ا ق ض ة ل ل ح ر ي ة والتي طبقتموها على أ م ت ك م ا ل م ن ك و ب ة خلاف رضاهم ولما كنتم قد اعتبرتم البطولات الجسام في سبيل الحفاظ على الوطن والجهاد بالنفس والنفيس التي أ ص ب ح ت و س ي ل ة لها ب ش ه ا د ة قواد الجيش في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى اعتبرتموها ج ر ي م ة كما اعتبرتم السعي الجاد للحفاظ على ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة ل ل أ م ة ا ل م ن ك و ب ة وضمان سعادتها ا ل د ن ي و ي ة و ا ل أ خ ر و ي ة خ ي ا ن ة وما دمتم قد ع ق ب ت م من لا يرضى أ ن يطبق في نفسه أ ص و ل ك م ومنهجكم المتفرنج ا ل إ ل ح ا د ي الذي ل نفع فيه بل ملؤه الضرر والهلاك بثماني سنوات من ا ل ح ي ا ة تحت ا ل م ر ا ق ب ة والترصد و ا ل آ ن أ ص ب ح ثمانيا وعشرين س ن ة مع أ ن العقاب لا يكون إ ل ا واحدا فرفضته ولكنكم أ ك ر ه ت م و ن ي عليه وادقتموني إ ي ا ه ف ب أ ي قانون تنزلون ب ع ق ا ب آ خ ر السؤال السادس إ ن ك م ترون أ ن لنا خلافا و م ع ا ر ض ة ك ل ي ة معكم ومعاملاتكم ا ل ق ا س ي ة ش ا ه د ة على ذلك ف أ ن ت م تضحون بدينكم واخرتكم في سبيل دنياكم ونحن بدورنا مستعدون على الدوام ل ل ت ض ح ي ة بدنيانا في سبيل ديننا وفي سبيل اخرتنا وهذا هو سر ا ل م ع ا ر ض ة التي بيننا حسب ظنكم ولا جرم أ ن ا ل ت ض ح ي ة ببضع سنين من حياتنا التي تمضي في ظ ل وهوان في ظل ح ك م ك م القاسي ق س ا و ة الوحوش لنكسب بها ش ه ا د ة خ ا ل ص ة في سبيل الله تعد م ا أ كوثر لنا ولكن استنادا إ ل ى فيض ا ل ق ر آ ن الحكيم و إ ش ا ر ا ت ه أ خ ب ر ك م ب ا ل آ ت ي لترتعد فرائصكم إ ن ك م لن تعيشوا بعد قتلي فان يدا قاهره ستاخذكم من دنياكم التي هي جنتكم وانتم مغرمون بها وتطردكم عنها وتقذف بكم فورا إ ل ى ظلمات ابديه وسيقتل بعدي رؤساؤكم الذين تنمردوا وطغوا قتله الدواب ويرسلون الي وسامسك بخناقهم امام الحضره الالهيه وساخذ حقي منهم ب إ ل ق ا ء ا ل ع د ا ل ة ا ل إ ل ه ي ة إ ي ا ه م في أ س ف ل سافلين أ ي ه ا ا ل ش ق ا ة الذين باعوا دينهم و آ خ ر ت ه م بحطام الدنيا إ ن كنتم تريدون أ ن تعيشوا حقا فلا تتعرضوا لي ولا تمسوني بسوء و إ ن تعرضتم فاعلموا أ ن س أ ر ي سيؤخذ منكم اضعافا مضاعفه اعلموا هذا جيدا ولترتعد فرائصكم واني آ ا م ل من رحمه الله سبحانه ان موتي سيخدم الدين اكثر من حياتي وان وفاتي ستنفلق على رؤوسكم انفلاق القنبله وستشتت رؤوسكم وتبعثرها فان كانت لكم جراه فتعرضوا لي فلئن كان لكم ما تفعلونه بي لتعلمن ان لكم ما تنتظرونه وتلاقونه من عقاب أ م ا أ ن ا ف س أ ت ل و بكل ما أ م ل ك من ق و ة هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة إ ز ا ء جميع تهديداتكم الذين قال لهم الناس إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل